والقامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولو لفض الله عليك ورحمته وأن الله تواب حكيم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 لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفق مبين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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان وَمَنْ يَتَّبِعْ قُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْرُوا بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ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 وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْيَمْنِ وَالْيَصْفَحُونَ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا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 والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله قبير بما يصنعون وكل المؤمنات يغبضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بقمرهن على جنوبهن وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ, آبائي بعولتهن أو أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أو بعولتِهِنَّ أو إخوانِهِنَّ أو بني إخوانِهِنَّ أو بني أخواتِهِنَّ أو بني أخواتِهِنَّ أو نساءِهِنَّ أو ما ملكت أيمانهُنَّ تابعين غير أول الربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن.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 يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما جاد الله الذي ان تكن مولا ولا تكرههم فتياسكم على البغضاء ان اردنا تحصنا لتبثوا عرض الحياه الدنيا ومن يكرهن فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم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 مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقض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 لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يطافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار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 بقيعتي يحسبه الضمآن ما أن حتى إذا جاءه لم يجده شيئا حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوَف حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب من فوقه توقيه سحاب قلما تبقى فوق بعض اذا اخرج يده لم يكذ يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من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 فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ غِبَالًا من فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُ عَن مَّن يَشَاءُ يكاد سنابرقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل داب من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجليه ومنهم من يمشي على أربع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 وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكون لهم الحق يأتوا إليه مدعمين أفي قلوبهم مرض أمر أم يخافون أن يحيف فالله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعون إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويحكم فَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَتَّقُونَهٗ فَأُوْلَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَّا تُقْسِمُوا وَعَتُّوا مَعْرُوفًا إن الله قبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم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 فَوَافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَتَبَ يَعْقُوبُ بَيْنُ اللَّهِ لَكُمْ الْآيَاتُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأحرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من أو بيوت آبائكم أو بيوت امهاتكم أو بيوت أم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 ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلكم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة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 Maka mereka akan kembali kepada Allah, dan mereka akan diampuni oleh